Vocês turned المجيد بل and our جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 فروج والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا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 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 each individual came together with me liant and рост Of all chains لقد كنت في ظفلة من هذا فكشفنا عنك, غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا مَا تُوعَدُونَ هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ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 فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك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 ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المناد من مكان قريب